124. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض 125. فلما نبأها به قالت من أن ك هذا، قال لبأني العليم الخبير.